السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى طلاب طبعين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار جزء الكترة أخذ بكتها لكترة إلى المسجد في عبارة عنه عبارة عن, عن الثلاثية معايا الثلاثة إذا تتكلم في عن أول الأوائل الأوائل يعني الأوائل يعني أول دورة جات العينة. أول دورة تعالى اسمها ايه ده كافة؟ اسمها مينارك اول دورة يعني مينارك يعني يعني اول مرة تيجي العينة ادورة اسمها مينارك كلمة ميلو يعني شاهده وارك يعني السرط صح اللي مصحة فهذا ميلو مينارك يعني اول ميل داسي ايشه تذكر ان مينارك دوت مستحيل العادة تكره يا جماعة انتم كين تبتلين بها؟ انا والله ما فاكر انا مش فاكر, <تصفيق> فاكر. فعشاكاة مينارك تخدي بها لكم ده صعب ايه د يعني مستحيل يتكرر فعشان كده خلي بالكم بقى هقولها بص مدام هل انت جت الدوره زي زمايل زي اخواتك ولا بدري ولا متاخره بدايه لو جت لك الدوره بدري أوي او كانت متاخر قوي تاخد لكن لو زي طبيعيها مش تاخد بالك خالص يبقى خلي بالك ان هنا الدوره اهوت كمان لازم اهت زي ولا بدري ولا متأخر؟ لا لو جت زي زمايل جت زي إخواتي. كده احنا عندنا الفيريول بتبدأ من 8 الى 13 سنة عند عمر 13 مش زي اخوات المكلم وهي اخوات 8 لا لا لا مش لازم يعني مش لازم بس ممكن بس مش لازم يعني فلا بات اخلي باكلك انت بعد 14 الى اول سنة ده الايه ده الستارت بتاع الماس غالبا الراون كانت تقريبا الراون عند الراوند 12 سنة تبدأ الماس لو لك ما يعني لازم تدر عند مثلا 10 سنين اذا 12 كنت انها لاز تقوم بناه لازم ده ده بتاخد النرق مش هيمني على الاطلاق ده الا ان انا بس يعني ما اول بيدارك في حاله اكس دي مهمه طبعا عايزين برضو بقى ايه فهمين مش حافظين يعني ليه مش حافظين على حاله ما انا فاكره على المنطق في انك ان المنطق يخلي خلي بالكوا في ايه بس انما مش مهمة خالص ليه الغلط دي اول قول. مش مهمة في المستكس لكن فيه فيه في الجين. في هو برايمر امينوريه الماركه بدا امتى في البرايمر امينوريه ما جاش ما اسمها برايمر امينوريه صح بالصحه يا جماعه معايا فهنا برايمري امينوريه خلي بالكم مظهرش ظهرش اصلا ليه ما اصلا منطق ما دي اسمها برايمري امينوريه يعني عمرها ما شافت لكن السكندري امينوريه مهمه جدا لنظر انفيرتيلتي مهمه لنظر وفي حاجه ثانيه الجري عامه يعني المنوره مهمه فيه. لكن اوستاتريس اوف نو فاليو المنارك يخل بابته تذكر مهمة فين؟ في في أو في الجاينة بس دي اول حاجة تاني حاجة تذكر حتروا عندكم في مذكرة مس مذكرة تاني حاجة هو اول يوم في آخر ضرب أنا بقول أول مجموعة مجموعة الأوقات المينارك تاني سؤال هو last master period مع ذكر على سؤال أول سلاسية سلاسية قلت فيها اول حاجة المينارك اول ضرب قلت العيار بعد كده تذكر last master period يعني له يعني اول يوم في اخر دور. خلي بالكم اذا كدر الدورة ايه? ايه الدورة ايه? انا بكعمل مني على اول يوم في اخر دورة داتل ايه? دي ايه الهيه? لما جينا او الحلل السؤال دوت. ده السؤال ده من المع صعب الاثلاء للشيء. صعب جدا. انا اتأكد تماما. ان لقيتوا نفسكم. لما سألت هذا السؤال وعدت فكره فيه. انت رحبا لي كامل شرح او كامل شرح. مولي عدت يوم في ده. يعني ده السؤال صعب جدا ليه ليه في حتين عج سبعة تنينة. أول يوم وآخر طوره معالي بك العالمة فأنا بلكم العين غلابة اللي هم انت بكاترة ومخوكم يعني اه اه الناس في المجتمع كله واتفكره كويس فأنا بلكم بعيني غلابة يفهموها ازاي ده فأنا نفرط نقولها ده لا بص يا مدام آخر دم كان عليكي أول يوم كان انت لما جينا برضا نحل الأخطاء الداخل ده السؤال الأخطاء نفسها كمان ايه ممكن يحصل غلطه اول حاجه قالت لك ايه ده دكتور اليوم الفلاني ويطلع عايز يقول فريند يوم يعني مثلا هنا, هنا أول يوم مثل كان حلو دكتور ده هنا اليوم لازم كان كان آخر يوم. او مثلا خلاص ده دكتور كان آخر يوم فخلي بالك اليوم اليومه الجديده دوت مثلا وليكن 10 12 ده كان اخر يوم وليس 5 12 اللي هو اول يوم فلازم تخلي بالكم ان الدكاتره عادي بتقول لك اول يوم مش اخر يوم طب لو هي اخر يوم لو هي اخر يوم لو هي, آخر يوم. لو هي آخر يوم تقول لها الدورة كم يوم تطرح منها كده يبقى دوت يطلع منها أول يوم في اخر مع معايا دكاتره الغلط التاني برضه بيحصل ايه بقى الغلط التاني بيحصل يا هو ده اللي حضرتك فيه مهمة جدا ايه بقى ادى اللي هو خمسة 12 دوت كانت هي حفظة خمسة مستنيه الضغطه وما بالكم هي على س دورة كانت مستنيها وما فلما فهي خمسة نشر خمسة نشر. دلتر دلتر بقى بقى أول يوم في آخر مخلي بالك لازم تقول لها لا انا قصدي ماما مش اللي هي كنت مستنيها وما جاتش لا انا قصدي ماما لما كانت الدم اللي كان فيه الدم. اللي هي اخر دوره فعشان كده من فضلكم يا دكاتره لازم تعيد السؤال مرتين السؤال ده هقول لها اول سؤال كده اول يوم في اخر دوره اخر دوره جت لك اول يوم واتكررت ده هو ما تخلي هو ده اول يوم ولا اخر يوم الحاجات الثانيه طب دي الدوره جت ليالك اللي عدت فعلا الدم اللي كان نازل ولا كنت مستنيها وما جاتش يعني خلي بالكوا السؤال ده هيتسال 3 مرات اول مره تقولها ده عايز اجينا اخر مره جت الدوره عايز اول يوم ده أول ايه المره ثاني مره تاكد عليها مره تانيه طب ده اول يوم ولا اخر يوم ان هو متاكد عليكم مره ثالثه طب بيان اليوم ده, ده. الدم ولا ما كانش عايز كنت عشان يحسب تاخر الديد ليه بقى كده على ده لسه اول سلسية. معايا دي قد كده على المذكرة عندكم ريجولاريتي وبوصوا على دقيق ريجولاريتي هي المطلوبة كلام دقيق قوي على فكهة ما لو انت سألت العينة هي الدورة عندك منتظمة اش منتظمة كل عينة تدفت الدورة مش منتظمة الدورة ايه؟ مش منتظمة خيال يا جماعة؟ الدورة اش منتظمة طب ليه ما؟ أصدقوا بتخليف يوميني للأسف للأسف العين فاكمين ان الدورة ديت دم لازم تيجي في نفس اليوم في كل شهر الناس اللي يوم مثلا ايه 4 تيجي و شهر الشهر اللي بعده الشهر بعده وهكذا دي ما تبقاش دور ده عامل زي منذب كده فاه هتتنفع لا ليتس نقول عاداتك لا يا ماما الدوره عندنا في عرفنا في الطب عندنا في المجال النسائي والولاده عندنا تعتبر ريجولار تمام لو جت اسبوع في خلال اسبوع قبلها او اسبوع بعديها معنى ايه معنى مثلا لو هي بتيجي الدوره مثلا يوم تمام 12 مثلا في الشهر <تصفيق> يعتبر اتناشر المركز بتاعي ومن قبلها خمس بسبعة ايام وبعدها بسبعة ايام يعني من يوم خمسة ولا من يوم كان بقى؟ خمسة, خمسة لغاية يوم كانت عشر؟ لو جات من خمسة لغاية يوم عشر في اي هذه الفتره في الاسفائيين تعتبر دورة منتظمة يبقى يخلي بالكم انتظام الدورة منتظمة مش منتظمة لو متخلف بالاربع خمس ست ايام تعتبر منتظمة لكن بقى يعني ليه أكتر من أسبوع طافت طبع للمنظفين، مع هذا كذا. يبالي عيالي يسألهور، أنا عايز أرجع أخش كذا بقى. لأن كذا النهار الخاصين بإذن الله إن شاء الله على قدر إياه بإذن خلاص في إذن ده نبدأ عمل النهاردة. بس إحنا عايزين بجد حجب، عايزين تروح تشتري وتورهين. عشان خاطر الحين الجاي حرمل ضاي خمس درجات. ده بنتحال خسر حرمل ضاي خمسين درجة. لا، وإنتوا هتفرعون الناس والله العظيم هتقطين الناس تخلصوها مش لها تاني. عارفين دول دكتور واحدين على فكرة حقل بس الراون دوت درجات والله بعد كده هو تام في السنة ما نأخذ شتاء أو مثلا نأخذ مثلا مثلا في الأوقات الشهور اللي هي الحافيات جدة شهر تمانية والحفيات في نأخذ فيها شتاء أو نأخذ مثلا مثل آخر السنة أو أيام ولا حد بيروح المستشفى إن دلوقتي أفضل طريق في الراون دا عندك فورسة فانت ليه ايه المثل بيقول لك ايه إن انت في ايدك العيال موجودين و انت تروح المستشفى كده كده وتاخد شيء معاك هيفيدك جدا وبعدين خلي بالكوا دلوقتي التعبئه دلوقتي الأحسن من واقف عليه دلوقتي عليه دي بريوشس دلوقتي الحقيقه ان دلوقتي إيه؟ في الهادي ضراوه مش مشكله لكن الدنيا في الهته لكن بعد كده الدنيا هتبقى مزنوقه قوي قوي يعني يبقى خلي بالك انت كذا اول سلسية عندنا المنارك اول يوم في اخر دوره معي دي أول سلسلة المنار ماما قريم الفضلك قريم الفضلك أول دورة جلتك طب هي زي و... زي أريده طب يعني عند كم سنة مثلا رقم معين عن سنة مش أنا عليها جلد. عشر سنين اثناشر سنة ردنا عند ربنا معاه طب ففني حي أول يوم يا مدام في آخر دورة كان أنت برضه هكذا لأنه ما خلنا أنت أول يوم اللي في آخره فخلي معايا ولا كنت تعمل؟ تا الحقيقة بلايتي يعني الضغر منتظرش منتظر فبصورة بكة عايزة أكم فيه أول يوم في آخر دورة فيها اعتقدتكم أهميته هنا ده مهم جدا أو ممكن من عادي. أول ما هو من دوريس ما شمال؟ أه ممكن منها منها مش يعني إذا كان الضغر كان هل دي بيه؟ هل انت مقلب أمسك حام؟ أو بالإسبوع. هل يبقى اول بوينت انا فاكره ان ممكن نعرف هل هذه الايميل تم كانت حاله ولا مش حاله دي اول بوينت البوينت التانية انا فاكره النقطة الثانيه ان ممكن احسب منها عمر الحمله قد ايه وهتبلد ايه امتى صح صح تمام الحاجه الثالثه برده ان احنا نشتغل كل على الجايل عندنا على البيانات كلها نشتغلها قبل ما تيجي الميس سوري بوست مان مش معايا يا جماعه بعد ما تيجي الميس بنشتغل عملياتنا ليه بوست مانز ليه to menstrual, dost maestrzal. To jest dost maestrzal. To jest dost maestrzal. To jest dost maestrzal. To Nie dost maestrzal. To nie dost maestrzal. To jest dost maestrzal. فاشتغالها بري منيستوري. معايا دكاترة. هتسألتنا بعد انتظر هو ليه من كحت قبل ما متيجة دورة. اشعالي عرفها لها هذه الخينين عندها او ولا نو او عارفين عارفيني ازاي؟ طبعا هي يقولير عليكم سنة. بسألوكم عليه. بصوا دكاترة. الادميترام داع على فكرة. في نص دورة الاولاني شكله غير شكل نص دورة التانية. الادميترام دوت في النص أولاني مختلف عن نص دولة التالية. النص الأولاني معتمل على هدومون الأيسترشن. والإيسترشن ده هو Pro-Liferative. يزون معايا حتى مكيفية كارسنومة. تعلم؟ فعشان كده النص الأولاني ده الأولاني الإنضمية معايا تفكره اسمه Pro-Liferative Endometer. لكن في النص دولة التالية يبهينا تحت أثير البروجسترون. والبروجسترون ده بجاءة خلي بالكم بيغير الإنضميليكي. يخلي فيه سكريشنز كتيره عارفين ليه ده عشان دي تنزل دي تنزل سبحان الله عشان كده المنظره التايه للبيكن اسمه اسمه سكريت يعني لو احنا خدنا قبل ما ننزل الدوره خدنا علينا من متوقعين تبقى بريست ولا سكريتوري سكريتوري طبعا ومعنى ان هو ظهر سكريت للبيكن ما كان عندي مين عندي بروجسترون ظهر صح معنى كأنه حصل مين؟ حصل تطويق لأن البروجستولار ديني من الكوربس لوطير اللي جاي بعد إيه؟ بعد أوفيونيشن يبقى اللي أولا خدت عيينها قبل ما دلزة تضغر معنى اللي بكرة حفهم لولينا سيكريتوري حفهم اللي عندي فرويسترول وبالتالي عندي كوربس لوطير وبالتالي حصل أوفيونيشن وبالتالي اللي هذه ممكن بإذن الله نهاية نهاية تحمل لكن لو نزل بقى الده الملزم وأخدت عيينة لديها بروليفنة توري دي عندها مرض اسمه ان اوفيوليشن مرض اسمه من أنا لا ولا قبل ما ده ده. ما ما بس. عشان ما عندهاش غير ان ما عندهاش أو ما عندهاش طيب يبقى خليني بقلك دكتور ان أنا الله سبحانه ما يفهم أي أهميته وفهمها لكي بالـ Regularity of Menstruation. إن أنا اللي نبيك منها دكتور، اللي مثل من قبل نص دار الأوائل معها كذا بالproliferator تحت أسير هرمون بيخليها بتوليفرتب. على فكرة ده لو زاد ممكن في عيادة كورستوما إن لكن هذا النضج النض نضج بيخلي يوقف واقف البروليفريشن ويخلي لي سيكريشن كتير عشان لما تحمل بيعرف التزه انها حلو فلو خدنا العينه بتاعتنا اسمها بري منستروال الليترال باوز خدناها قبل المنستريشن لو وجدنا سكريتري يبقى انا عندي هرمون بروجسترون موجود في البري وده معناه انه بروفيشن لو لقيناه بروليفيتيف يبقى انا ما عنديش بروجسترون يعني تخيلوا يا جماعه يعني عينه كامله طول الدوره كلها بروليفيتيف طول الدوره كلها بروليفيتيف ما تكونش سيكريتري ليه عشان ما طبقش بروجسترون فيبن هذه في مين عندها عنده أي نوع من الشكل. نخش على كذا ماشي دلوقتي. صفحة ستة. مع هذا الذاكرة. صفحة ستة. بنتكلم على the history of man's وقلنا وعنا أول السلسلة هي ثاني character of أول سؤال سين أول، ثاني سؤال سيا الخواص الكارترس. إبى بسلا. عند الدورة تقعد كم يوم؟ أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، الخامسين. وبكذا الدورة بعدها كين. أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، الخمسين. أوكيه هذا بقى من أول يوم الدورة تنزل. نجات من الدورة بعدها من أول يوم لأول يوم اسمها صيف. يبقى خالي يعني ايه سايكل يعني سايكل يعني عمر الدوره اللي دورة كل 24 يوم كل 30 يوم السايكل. يعني ايه سايكل يعني من اول يوم نزول دم في دوراتي لغايه اول يوم نزول دم الدوره اللي بعدها دي اسمها معانا كده يبقى يعني سايكل. سايكل من يوم اول يوم, يوم. تبدا على كل من آخر يوم أبداً. الدورة بدايتها هي بدايتها حمراء بدايتها هي بادت دم أول نقط دم تتدأ دورة بديدة وتمتENE دورة قبل كدا أول نقط دم ده انها دورة قبل كده وبداية دورة إيه؟ دورة يزيدا فخلي Gustav para Dr.e لقد تبدأ بأول يوم أول نقط دم تة الدورة من النقط دم الأولية للاي النقط دم الأولية في الدورة اللي بعدها يسمى الأ lodmin أه بالزرط كده نبدأ كبل على duration بقى يوم على duration على أيام الدم. اما إذا كميه الدم اسمها؟ ايه بقى اسمها amount. يبقى أنا عندي هنا إذا تقرأ في three characters, بقى three characters. أول حاجه cycle من أول يوم لأول يوم. تاني حدث duration على الأيام. تالت حدا amount كمية الدم. يبقى cycle duration amount. Cycle من أول لأول عدل الأيام أما الأنونت هي كلمة كلمة الجنة معاً لك خلي بالكم أيضا أن هناك أرقامها ولا بس هنا عندكم في هي حلوة قوي معادي. عشان نحفظها على فكرة ماذا تتكلم ما صارت سؤال السكيوي جدا بإذن الله ممكن تحليل ممكن ممكن في شعر 8؟ ممكن ممكن يجبنا شعر بس لازم هي محاكاة هي محاكاة انسكاب مستر خلي اليوم من اول يوم لاول يوم ضار بعدا من three to ثلاثة إلى خمس أسابيع معاك من أول يوم لأول يوم ثلاثة يعني هنا الضارة تأتي لها عينا واحد يوم وآخرها كل خمسة يوم ما من اول يو بالاول يوم في صح. لو دي كل اسبوعين مثلا تتصل لكده ده امراض ممكن تاني كده كل اسبوعين يعني مرتين بقى لا، دفعًا اسمها فولي مينو رير يعني فولي مينو رير هو increase the number ومينو يعني monthly ورير يعني flu يعني increase, in increase the number of monthly flu ما هذا كتا؟ increase number of monthly flu يعني El dobra że maratén de shab, mungkin dosa l'ké. F'isma poli minoria. I va khali bal cycle. Lou poli Ma katre? poli oligo oligo -depresium. Gatunek poliminorya via się Tak. Właśnie jak teraz. normalnie na naszym 3 <gum> do pięciu tygodni, ale do dni. że بعد خمس ايام الأيام إلى خمسين ملي ماشين أمام ماشين أش ناسبة تمام؟ من ثمانين تمام كده أو تمام لا كبيرة دمنا بيدي. دمنا بيدي دمنا بيدي. دي مركه فيها يعني هي دايما كل ايام كلها 3 لكن تصفه كده كده فرق قليل مع فمش عايزين خلينا الديوريشن في الاماونت احنا تقريبا خلي بالك يا لو زادت او الديوريشن زادت او الاثنين زادوا الاماونت زادت او الديورش او الاثنين زادوا اسمها مينو راشيا مينو راشيا يعني مينو مينو دي مقطع من ثلاثه ثلاثه مقاطع ليه انا قلت ثلاث مقاطع المين ريش ايه مقاطع بقى المقاطع بقى يعني يعني فلو يعني انكريز انكريز المونثلي increased monthly flow, increased في الامOUNT احتمال, increased في الديوريشن احتمال, increase الاثنين ممكن, بين منورشيا وincreased monthly flow either amount or duration or both منورش. هذا كله ما مش معه, ايه ما يعني انت ما تديوريشن, لو تو فولي لو تو يبقى خلي بالكم بمستر هيستوري ودي يا مدام اول مره جت الدوره امتى اول يوم في اخر دوره امتى منتظمه منتظم. ولا مش منتظمه بتجيلك كل قد ايه تقعد قد ايه الكميه قد ايه معل فتره قال اليوزوال اماونت ولا الافريج يعني ولا كمية اكبر ولا كميه إيه اقل عندك برضه عندنا دي بعض ادلادات على الكميه يعني ايه? انا الدوره دي انزل بينزل, بينزل سائل ما فيهوش كلاتس يعني ايه بقى اقول فينا الدم ده بيتجلت في الأوعية بيتجلت جوة هناك بس ربنا كريم يعني ورحيم بعباده جدا يعني هذا يعني لو هنا في لا تنزل من السيربكت اللي هو قطره ثلاثة لأربعة مللي في قط السيربكت هنا في السيربكت بس مشكلة جدا جدا بقى عملية إيه؟ اللي هو هنا نعمل تنظيف للعينه تنظيف ليه بعد الولاده مثلا او بعد مثلا ابورشن ليه من دي بنعملها دي ان سي ايه ليه بنعملها داتا دايركشن السيركس ونشيلها دا كل اللي هو دي بعد ابورشن العايز ده مش مش هيتكسر عامل كتله لكن عارفه عندي من عادي لازم نعملها بقى بعد بعد الابورشن لكن هنا مش ممكن كل شهر نعملها بقى عمليه مش طبيعي صح فربنا بقى خالق ليه بقى ربنا خالق هنا سيستل في اليوترس اسمه فايبرينو لديك سيستم. لو زمت له يكسر العزيج قاضي قولت. عند الدم، الدم ده ما تكسر تماماً. الدم ده دست تطلق. أيان زمانة الشرعية. يعمل مثلا الدم ده دم دورة و الدم ده جرح. يعرفون ايه؟ لو قلتت، بده دم ايه؟ دم جرح. لو دست تطلق، بده دم ايه؟ دم دورة. معاناً؟ دم الدورة دست تطلق. اشمعنا؟ ما هو أكلات؟ دو حسك تطلق دورة. وتكسرت. Alfajbrino litig system. Bardzo chali banqom. Nie, Rabbina chlae system adhaze dar. Dba. Tak, sowałba. Lao ria galha marnot. يعني معنى كده حصل باسج اوف معناه معناه هذا الدم ده اكتر من اللي هي هيقول عليه اكتر من طاقته لان هذا الدم ده الكلاس توالي دي ما ليه هذا السيستم دوت ما ليش يكسر كله لأنه كان اكتر من طاقه خاصيه الضغط مع كان اكتر من الضغط واكتر من كميه الدور كمية ثوشوال لهذه الفيديو يبقى خلي لو لازم حاجه زي الكبده اسمها kluts. Kluts. لو زي حتة كده بتاعه قبلت الجديد مني كده دي معناها ايه في معناها انه را مش معنى الدب ده اكتر من يوش وانا يكفيني جدا ده اكتر من اللي انا عليه لو قلت كده جاست بس كده اكتر من انا متعود عليه يعترض مين عشان هي المقوله حتى عندكم في الصحه اللي هي ايه ال هي above energy muzyka o energy hacks sprawdzalahkowa w Budėjíamos k și مع هذا كتره الاسشيت اخر ثلاثيه بسرعة نكتره سلسيه الاخيره اللي هي الاسشيت pain bleeding discharge كتره دي هذه الحاجات the symptoms قد يكونوا مصاحبين مع مع معادة طيب طبعا نفضل بروجكت ده لا شاء الله طلعت بروجكت الايه لا اصلا نرجع لحالات المل عندكم لما بعد البروجكت باك الكوركتيف مختلفين تماما بقى اختلفت جدا مكتوبة هنا قد تكون طلاصم دلوقتي لكن بعد المني اول النهارده ايه انا يهمني جدا من الشيك ده ورقه يهمني جدا هو آخر ورقه 11 ليه الشيك دول فيها انا على وانت يعني ان شاء الله باذن الله على الهاتف قريت لك احنا هنجي تاخد حضرتك كلينيكال يعني هتبقى اجمد من نظر كتير جدا عادي تاخدها كلينيكال عشان الامتحان الجاي هتبقى جامدين جدا في الكلينيكال بتدرج كتير قوي ادي النظر كم مر مره ونص ما أنا واحد ايه كلينيكال ايه انت اهم المجموعه عندي الامتحان لازم هو اشطر جيل بس هو أقوى ناس والبعدين بعد كده هو جرحى ذكر جرح بس مش على معانا فانا بيه البين اللي مع البين اللي مع الدوره معانا اسمه ايه في وجع مع الدوره اسمه ايه مع الدوره اسمه ديس يعني دي يعني بين وامينو يعني ماندي وري يعني ديس اللي اسمها بين فول سايكلز بين اسمها ديس فهنا الاسيشيات مع الناس الهدري هو الديس مينوري على فكرة هو ليه أشكال ليه نوعين، ليه بيه كاسي وسبازماتك ديس مينوريه ما هو السفلسيين في مين وده طبيعي جيد هنأخذ درسته لكم إن شاء الله درسته بإذن الله أنا مشاهدة أتك في الوقت بمعنوات كثيرة لهم هي نوعات النقط المهمة هنأخذ هذا الدرس الديس مينوريه هلوكم إنه نوع يعني نوعين قبال قوي في أنواعة الناس صغيرة بالنسبة الكبير الأولية هو مرس حسبيل عيانة أو الخيبية أول يوم تاني يوم بس مرس حسبيل أفشة جملة أقول حسبيل مرس مرس جملة جملة جملة ليس مرس بس مدى الاسم النورية معاها تبتر؟ ولا الورب فينو عمل اسمه انجستف دي اسم النورية حس بكونجزش حس باحتقام منابئة قبلها بربع خمس تيام قبل الضبط ويقعد قبل الضبط بربع خمس تيام عمل زيه في الظبط عمل زي واحد الظب واحد عنده خراج خراج ده بقى بقاله فتره حاسس ان هتطلع صار الوجع حاسس حاسس كده في ناحيه حاسس بيه حاسس كده قبل كده بشويه بعد شويه الخراج يظهر بقى صح ولا مش صح عارفين يا جماعه هيرتاح امتى هذا الشخص امتى هيرتاح جدا امتى بس مش هيتجنب كل الام لكن هيرتاح قوي امتى لما هذا الخراج يفتح وينزل منه البص الوجع هيقل ولكنه فترة ايام كمان ما هو هو ده اسمه Congestive Disminorate ماهي بقى هذا الوجهة الوجهة فهو القلب الفنتح الفنتح في مين قبل القلب ده قبل الدور ومع نزول الدم حيقل الوجع مش هيختفي إلا الدم. إلا بعد 4 خمس أيام بعد انتهاء الضغط ده اسمه Congestive يعني لو رسمنا كده كده حنرسم رسمتين، نفسر بيوم ونقرب بيوم برضو ولا ده البيوم ليه نوعين صفحة كم صفحة صفحة هنا في مقارنة لبين اثنين دي ذا طبيعية تماما هي اللي هي المرضية ساعده سمي الإسباز مدد Primary ليه Primary ليه؟ طبعاً لا شرط عند ربنا منين. والنوع ده اسمه Congestive Secondary Secondary ليه؟ لأنها وهي دي Secondary to a disease in the business". مرضية هنا اللي, في اللي بالكم. بيعمل بيعمل داهين دا ده ناس مع أول تجربة ضغط الوجع موجود أول تجربة ضغط وضع موجود بعد كده اختفى الوجع دي اسمها؟ اسمه إسبازمود اسمه يوري لكن باساتون جالس في عنا الزلم هادي كده الدورة هتظهر قبل الدورة بكام يوم وتستمر بعد الدورة بكام يوم لكن الملاحظ جدا ودي نقطة مهمة جدا إن الألم ان في ما ما دي سنة دي في ألم ثانيه ممكن تحصل في الدوره اه طبعا بس مش الدورة الدوره عندها لا انا ممكن يوم 14 يوم التضويه. بعض في ان هي هنا شكلها هنا مع الاوبريشن مع تروبر ممكن تشعر بلزقه الأولاد النهائي نهائي يا ليه لو هي اللي اتالم بدل ما اللي عندك ايه انت عندك او طيب كتلع دي كتلع على بيبي البيبي اللي بدل بصوا دكتلها قالي هنا دكتلها الدوره ايه البيبي معايا شباب ايه الدوره ايه, إيه دي بقى؟ الكوربس اللي بيحصل بقشر القربه بيعيش اربعه يوم الكوربس لوتين يعيش من 14 يوم وبعدين وكل مرة واحدة أتسيم طايم مرة واحدة كله هيموت مية في المية بيموت في نفس الوقت كل يموت أتسيم طايم في هارو يحق في الموت سبحان الله كله موت أتسيم طايم كل يموت مع بعض ويموت كوربس لوتين ويقل هيرموني بروشسترون معادة كثرة وتنتظر الضغرة كمية أهو آدي بروشسترون قل وبيقل الضغرة تنزل يبقى خلي بالك الهدى كترة، ده بيموت مرة واحدة كله حده واحده ولا يموت حده واحدة ده بيقل بيقل بتنزل يوم بقى خفيف شوية، ثاني يوم جامد، وبعد كده هو بقى ايه؟ أربعة خمسة تيب. خلص كلها بضغر بضغر أربعة خمسة لا في دم قبله ولا دم بعده هو أربعة خمسة تيام اللي بيحصل أهم حاجة؟ إنه هنا بيموت هنا لقدر هده هارمي في المنفع كورشتين. كله مرة واحدة. توزيه المسؤلتين. ايه ده ده ده ده فيه جزء ضعيف. جزء ضعيف. وراح مات بدل شوية من المنظر ده كده. يعني هنا كورشتين ده راح مات بدل شوية. وبعدين راح عده كده. شبه ده كده? قال البروجسترون. أوه. وراح نجي بعد كده. يعني هو فيه لحبة مات بدل شوية. والباق مات مات مع الحرب بدري والبقى معادي. معادي. حصل؟ البرجستر من بدري قل بس قل قوي انت مع هو تغريف المية. فالتغريف كان نزل خمسة متعودين عليهم. طب انتوا انت برسلت الماد بدري شوية. اللي بدري شوية. يعمل إيه؟ يبقى فيه شوية قبل ما تحصل ايه؟ من صح كده. تيجي العيامة مماظر إيه دورة إيه ده في حاجة غريبة جدا حصير إيه المدد إيه دورة تعودة أول يوم وثاني يوم وما أقتلها بالدورة وبكتب المددية نقط بعد شوية لقيت الضارة التي تتعود عليها نزلتي يعني احسن الله حتى اسمها ايه؟ اسمها Pre-Minister -well pre -well يعني هذا قبل الدوره وليسا بقى ايه سببها ضعف في الكوربس نوتريا اسمع عن اسمها كوربس نوتريا من شو في الراوندات؟ مش ماشي كل مره واحده طب انا راضيه تاخد ليكو مثلا اه لا احنا من حاجة واحدة. انفرتيلتي <تصفيق> <تصفيق> اه ماشي اه مفروض كده مفروض بقى ما مش مشكلة. بس خلي بالك بقى ان انت تاخد ده في ان شاء الله ليتر اون بايد ده في بليدنج واهم درس عندنا هو بيج ان ممكن يحصل بليدنج قبل نتيجه الدوره تمام تنقط الفيميل أل قبل نتيجه الدوره ليه حصل ايه بص حصل الكوربوس موت جزئي مبكر موت جزئي مبكر ما مجن جزء صغير قبل ما يموت كله بقى فالجزء الصغير لما ده مش موقع مين البروجستيرون لما موقع البروجستيرون حصل شويه ديدنج في الاول تيجي لك مين عندها شهغاليه اربع خمس جامد قامت اتغيرت الدوره اتعودت عليه اسمه بريمينستروال سبوت طب اسالوا سؤال تاني ممكن لكاتر حد يقول انت يحصل تنقيط بعض الدوره يعني ربع خمس لا دلها دلها خمس دم دم بالضفط. بالضفط. اسمها ايه بقى بالضبط بوست يعني يعني حصل مود جزئي متاخر يعني هو ما ميتس بعده لكن في ما من الحكي استنى شويه راح اضبطه لك شويه موت بوستي متاخر يبقى لو بدنا حصل موت مبكر يعمل بري مانسترويد لو حصل موت متاخر يعمل بوست ايه مانسترويد سباتل بس زي طيب ممكن عبدالله الدورين تشارج ممكن ممكن, ممكن, ممكن تشارج ابيض زي الجبنه اسمه ايه دوت ممكن في تشارج اصفر عامل زي شوربه العدس دمين داخل ده بكده ترايكوبوناس فاجاليس ترايكوبوناس ترايكوبوناس بكتيريا البكتيريا كنت معامل بكتيريا ماشي البكتيريا هي ترايكوبوناس فاجاليس معناها برايكوموناس كتريكول وبيلعب ده في الميديا النشيط زي كده رهيب رهيب رهيب عندها رهيب رهيب اللي هو يبقى خلي بالك كده الميستر ممكن جينا خلي بالك كده عينه وده كده خليك سؤال اول ثلاثة القواعد ماما قولي اول درجه انت كان ابدا مينر ووز ات 9 يير طيب مش منتظم تقعد كل تجيلي كل ايه تقعد ايه كميتها قد ولا باب افريج طب اشيء بين وبريد ووز بين معاك طب هيحس جسمها عمل طب في قبلها وجع كل شهر في اي وجع جسمي تاني. تمام ففي اي عندك مزيج قبل الدوره ما او بعد الدوره او مثلا تتم قبلها او بعدها بشويه وجدت كل شيء غريب عليكي دشارد ف... هل مع اي افرازات مش طبيعيه حتى تتحرك لنا او اصفر او اي حاجه هي اشي دشارد النسراليسري صعب جدا جدا جدا جدا جدا, جداً في جدا ان انا متاكد ان الدفع كلها هذا السويط ليا د د د د د يعني د د د د د د د د د هيدات عندناها مرض مرض الوقت على الدوره دلوقتي لا يا جماعه ما بكلمش على ده انا أنا بكلم على أكل هذا المرض لما كانت الدوره سليمة كانت شكلها هي، فتذكر ان الناس تنهسكوا أو لها يا مالب من فضلك بقى أنا مش بيش نعب اللي حصل الايام دي مش نعب اللخبطة اللي حصل الايام دي أنا عايزك كانت آخر مرة الضورة كانت كويسه عندك إنتا حكي له بقى الصدر. يعني إحنا بيكلم عن كاملة كله خلاص كده يا لما كانت دوره سليمه, لما كان دورة إيه سليمة. لكن اول ما نلاحظ الدوره ده كان تبع مين بقى تبع اللي هي دكتره تبع ده, ده خلاص دورة. لكن دورة سليمة اسمها ماستر طيب الفترة خلاص يبقى هيستري يعني اه انت عارف انا الدكتور يقولك او الدكتور خالد مناد فياركي ذا كوندشن مش هو كامل كده اه صح لا دي اسمها اللي حصل في عشان 8 تيام أو 10 تيام. أنا ان في تشنج حصل ان ده نهايه 5 10 يبقى هذا المرض اسرع على الطاقه فيها فاكره طيب نخش على كده نكتب ما خلصنا المنستر هيستوري هنخش على نقطه مهم قوي وده الجوكر اللي جه قبل كده في 12 امتحان سابق وده احيانا بتلعب في التك 12 معايا كده فلا يبقى دي كل كل مره جيب انا باوند او بس تريد في الولاده واحد يعني ايه في يعني يعني بريدس بريجننسز خلي لا يشتمل على ده ده خلي في ناس كتير اوي تلغبط انا لو اخدت جاني يشيك يا دكتور وحالة أخذ ينفع. من فضلك هيستري ينفع ملقاش حاجه يا جماعه اه طبع. طب، يا دكتور و حاله اخد منستر هيستري اه طبعا بتعمل ستها هيستريس في كل عينين مش معنى هي كلمه مستدرك يبقى حرام اخد منستر هيستري مش عارف ليه ناس بتفكر كده او عشان هي دكاتره ما ماخدش فيها فضلك هيستري الناس فكر للاسف تفكير غريب جدا لا لا هما كلهم كأنه بالضبط باثي هيستري بالضبط اا كانت كأنه هو بقى ده كده والابورشن كده هل حتى الايه حتى ما يعرفش هو الفرق بين ديليفري وابورشن عارفين الديليفري بقى إيه من, إيه من اول قد من أول يوم في السابع اسمه ديليفري ده في مصر ولو رحت امريكا تقول ايه من اول الاسبوع مع ذلك، لكن أبورشم آخر يوم في السبت. الأول الحمد لله الأخير يوم في السبت. ده اسم أبورشم. أما الدليفري فمن أول يوم في السابع إلى ما شاء الله. أوكيه ذكرت؟ ده اسم الدليفري. بس ماذا كتب؟ خلي بالكم، هذا الدليفري وهذا أبورشم. في خطأ شائع جدا بيتين. يقول لها البيان أنت ولدتي كم مره وصققتي كم مره في مشكلة في يعني في لاحظ communication بلد العين يعني اللغة بتاعتنا مختلفة عم عيني العينة عندها الحمل دوت اختبار امتحان لو طلعتش البيبي بقى صد طيب لو هي في الشهر التاسع من كان عايش واماد اثناء ولادة وبالنسبة لها قمتلك تسقط فعشان كده عمرت لا أنت ولدت كم مرة ولا سقطت كم مرة لما أنه الله يا دكتور ولا لا لأتي أنت يا أمم حملت كم مرة حملت الخمسة طيب بصوا بقى الخمسة أمم كم مرة قبل السابع وكم مرة بعد السابع اللي بعد السابع أسميه لابروس واللي قبل السابع أسميه أبورشي لكن عمرنا ما يلد أنت ولدتي ولا سقطت ما تفهمش يعنيه ولدت يعنيه سقطت هي ما يجعل عرش يا ما دمسلتش ناسي ما خليش تكون درس الاسم عشان تعرف بفعل ما بيني ولياد ورصدت خلاص كده فخلي بالكما تباقي انتي يا مما حبيتي كم, حبيت كم مرات وكان قبل السابع وكان بعد السابع صح اكتب واناكب بعد كده بقى احنا بنعرف اللي نعرف كل حاجة من الهيسر وفريكا سابورشي احناها جيدنا لازم نعرف كل الاخبار والنايب الشوطر اللي ما يدعاش نقطة من الهيسري لنا نحنا بيثات اهم الهيسر عنها وسط الهيسري لانا عندنا قول مقصيلي يقول لك ان التاريخ يعيد نفسه. الدير اللي بعد كده هيتقرب مرة تانية. اللي جاء لبريتش ده كده ممكن يرجع مرة تانية. والبريتش نازل حلو نازل موجود سهل وزي الفن ممكن تريد سهل زي الفن. البريتش هزال قبل كده ممكن يدعم معيها مرة تانية. جاءت لمره عينه والله العظيم دي لي قصحة ايني. جاءت لمره عينة معاقبة معيها دكاترة. وكان بتيش عند دكاتب الترات بس مش عند دكاترة. المهمة دكاترة الفيلم دي اول مره ولد عند الدكتوره تمام كده والبريك نازل صعب شويه وركورتو بنتوز ونزل سي في ثاني مره نفس الدكتوره ونفس البنتوز ونفس السي في حياه ربنا المره نفس الدكتوره ونفس البنتوز ونفس السي في عيال عندهم دكاتره بالعاصيه تلات عيال عندهم سي بي معاد فخلي بالكم حاجة مش ممكن بقى نفس القصه كل مره عارفين عادي عملت لها ايه طبعا ده اعمل ايه في دليفري والابورشن هو أحد يقول يقول او حد يقول او حد ده صعب يلاقي حملتك كم مرة كان قبل السابع وكان بعد السابع يا جماعه حزمة. لازم نتكلم على على قدر كل لازم واحد او احد يقول او احد يقولون كده لان كم قبل السابق او كم اول حاجة بقى يعني انت هذه كترة سنة كامل المفروض هذه كترة عندنا في المصطفية التذكرة الاسم التاعنا متأس من الاسم جدول؟ المكتوبة اول ولا ترى واحد اثنين تقالب اربعة خمسة معك كده وفوق بقى مكتوب ايه التايم ليه بقى مهم ليه بقى لو اين عزاني في حدري يعني مثلا دي عيانه كل ساب يجيب عليه كل ساب يجيب عليه كل ساب بيجيب عليه ما تاخدش حق في النص دي ارنبه تمام يا الارنبه كده ده ورا بعض ورا بعض ورا بعض اللي ورا بعض ورا ما تاخدش في النص هيجي لها ايه طبعا كل مره بيجي ده تمام كده بيكسر شويه في البنكرياس صح ولا بيكسر كمان حاجه ثانيه في روابط الرحم نفسها الرحم بتاعك متثبت اللي حواليه باربط مع الايه دول اللي دي ضعفه اللي ورا ورا بعض ورا بعض <تصفيق> يا سواء بس كده ايه برضه يا سواء كمان دايليتس معادلات كتير من مع بياخد الار ان دي معايا كده فصلا هنا لو أنا مشكلة. في بقى؟ بقى يبقى اول حاجه هنا. على فكره ده سواء كان في دليفري بس هذه الاسئله في دليفريز او في الابورشن ركز معايا عشان ده السؤال اللي في 12 امتحان سابق قال السؤال كل نقطه انت تاني نقطه فين يعني ايه فين يا دكاتره وليه فين طب احنا ليه فين اللي نعم ممكن ممكن في البيت بر اتندت دي كمان ممكن في مطعم او ده مناسب نتكلم من ان حاجه حلوه لكن معلش ده وقت شغله ليه ولد في متفاهيات قولوا مثلا ده يعني بضحك في عيال لا اعتبرها اسوء حاجه في الدنيا واخطر حاجه في الدنيا والله العظيم اخطر حاجه خلي دي مش م... مش معيال لازم واحد فخلي بالكم من تولد فيه؟ في هوم او في كلينك أو في فيه؟ فيه؟ وين هل في في البيت معك او معاكي داي دي مره خالص تمام وبعد لنا يا إيه؟ إن إحنا خلاص هم الناس عادين في ناس كتير قوي بالاستشارات بقى بص على الشغلانه من وهي فوضى والأفلام اللي هي دي في ما بقى. دي بقى الناس خلاص هم فحنا ممكن نجيب دلوقتي فيها إيه؟ لو حصل فيها وكذا وكذا, وكذا. بيتعلموا كويس على فكرة، وعندهم تدريش، وبعدهم كان عينة وفهم أي مشكلة، هاي، وده فعل دراماتيكي قلل جدا نسبة الماتernal مورديجلي. شو ترى يا جماعة خلاص المحاضرة، وتقولي هاي حقت الدكتور أبغى أفتح، محاضرة شو؟ حطيت بيها المحاضرة، ده اول محاضر محاضرة طاش طيب ناشي مش مشكلة. اكتر سبب وفاة البكتير هو الكوست باركن تامرز نزيف مع بعض من أسوأ كوز بمورديجلي. يعني العاديه بقت جت بقت شويه كانت ايه ادي اسبر طيب فخلي بالك يا هو خلي بالكم تمام ان احنا راسل بتاع من داي لا بص بصي بصي انت خدي على جده ممكن تدي ايبوركس كمان ودي حقا كمان ايه اللي هي تامن من بس يوقف دي ولا بص لو حصل اي لذي يبقى على طول بعدين فور بالفاطمه طب ممكن ابوه يا اما اتند يا عارفه كلمه دي اي واي اي. يا اما انت في برايفت كلينك يا اما ايه يا اما هوسبتال ادي انت وادي فيه تالت حاجه ازاي ثالث حاجه البت ازاي ازاي ولدت ازاي بقى ازاي دي بقى البتره عايزين نعرف هل جالها الوجع من عند ربنا ولا الانكشن اوف ليبر اور ابورتشنشن البتره عندها لا مغص ولا عندها اي حاجه بس حدنا حاجه كده ايه خلينا احنا نقول فهذا تمعني جدا هل spontaneous مع ام ربنا طيب ليه, ليه؟ اللي ممكن في مثلاً في, في الشهر السابع، عارف؟ يفرق إذا لو في السابع لو حصل أو دي في الشهر السابع يحسب سجل ريكورنس مرة في الميه 40% يعني لو جت لي واحدة كده عديها كده. وحدة قبل كده عليها هيست ده سؤال انسى فيه بالها مهم جدا لو واحده جالي هيست قبل كده 40% غير بقى خالص هيلعب ده اندكشن خالص ما هي ماغلاش لي كده اللي قبل كده إن انت اللي عامل ده اندكشن ساعتها سالها انت تخلي بالك دي, دي هنا Spontaneous or indeed Spontaneous ده هنا فيه Recurrence عالي جدا اني انا مثلا دي كاترة قبل ما عدا قبل في السابع والثامن معنا دي كاترة او مبقاش لكن لتلت معي ليه عملنا الدمش الحاجة التانية دي كتيران. ازاي برضو operative or not ليه يعني unt or يعني يعني ولاده ركبنا جفت جفت اللي هو الفورسيبس أو بنتوز شفاط وشدينيه شدينيه او راس أو عملنا خيسرية أو عملنا سيزانية تقريبنا مع مهدنين عشان لو أنت خيسرية مش شطر هو لكن دلوي هو خيسر لو كويس مراد أول ده دكتور عكس الارض مبقاش نقطه دي اللون مبقاش لا كده فرصه ان كده بنفوز واعملها خلاص كده الابره انا كان هنا في دوت فورس كويس ماشي ده في عامل بولينتوز فاكرين الفرنيل اللي هو الشفاط ده اللي جه بكذا كده ايه سي بي سي بي سي كان سي, سي بالنتو يبقى انا عامل ايه لازم اعمل ايه سيستم ما تركبوش من تيس مره ثانيه صح ولا لا كده بقى او هل مثلا يعني ده بدات قلت شو ده برستيد كده انا حديث كده عن القاويه دي حاجه راكب كده على دي دي فورس قبل كده عرصت دي قبل كده. كده بيقول حتى على كده كده على دي عارفين عارفين دي عارفين يا في كده اللي هي ده الحوض سلكت الحوض هلي هلي. ايه كنا هو بيسند مرة جنبه كده كان واحد في مانشستر كان بيسند له جنبه كده اتكحوا فواحد تاني دخل كده عشان فراح هو كده وجيب هنا كده جاز شفاف ويقوم شابط على منها انت او اتش من فدي خفيفه جدا حديد والله شاء الله قصة قصة جدا, جدا. ده مش هفضل مش هينزل هينزل والبولد طبيعي على ايدي هذا، بعد ممكن البار كانت ابورشه حلو باذن كله ينزل، ما دمش شقف ولا حاجه معايا مهمه لازم اعرف هل تعملها بعد يحط عليها، بس زي ما شو، يروح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح مصر. يح يح يح مع يح اللي حصل يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح ده يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح الرجل دوت خلوه اول رئيس كويس ليه اسمه اشرمان ورع اشرمان في حد اسمه عن اول مش دي بقى حد ما كانش حد, زي حد يقف عندي بس. أوكي. هوهم مكمل مش عربي على رش طالع فيه فمش لبس معانا ذكر بينا برضو دعاه هنا انت حسابات إندونيسية صحيح يبقى خلي اللي أول سؤال السؤال اللي جاء كده كتير. ده اللي إن شاء الله بإذن الله غالبا بس غير ده اللي اللي جاء كل حاجة ده اللي كده في الموضوع هل كان اكسبولتينس دليفري ولا كان هل كان هنا في هل كان ان يعني دي يعني في هل كان في ديلتيشن انتيوريتس ولا ما كانش طيب خش على دي بالك على الماتوريتي الماتور يعني فيه قد ايه الماتشور نبص بصدر بقى مش ده بس ايه وفيه وازاي وفي قد ايه امتى وفيه وازاي وفي قد ايه يعني, يعني الماتشور في ده عايز اسال ايه يفرق معايا لو كان وقت قبل كده في شهر السابع الثاني او التاسع او بعد التاسع ولا تفرش <تصفيق> <يفرشي. تصفيق> ليه لكذا دكتور خانسة دكتور مال عمار اشتخذ طب انا مع قلت لكم مال لك وسأل سؤال لنا هي هو المشت ريسك فاكتور فور حاجة في الجسم اللي اعاني عندها لو هو بريدياس بريتر مليني. لو واحد قاله بعد كده في المية. لو واحد قاله بعد كده اسمه إذا اسمه في ده أربعين وده خمسين. فالواحد بعد كمل بعد كده بدري بخد تجمله بدري مرة تانية. متأخر بخد بيجي على الدكتور ما ولن يش طبيعي. ما ولن طبيعي. والله فقالوا تيجي على تتحدث عن هذا المساء هو ان تتحدث عن هذا المساء هو ان تتحدث عن هذا المساء هو ان تتحدث عن هذا المساء هو الدكتور لا لا هذا المساء هو ان تتحدث عن هذا المساء هو ان تتحدث عن هذا المساء هو ان تتحدث عن هذا المساء هو ان تتحدث عن هذا المساء هو ان العين نفسها لاسلتها مش متخده كويس ممكن تحصل ومشاكل كده ما غيره برده دخل الحما ده 40 لما يعدي فاهي مش حلو طب كان كنا سيبناها بقى ما عملنا ايه كانت عيبه بقى له بقى راحت لا احنا عندنا بقى من لأن كل يوم بعد ذلك في كرره كده جدا, جدا يعني فاهمه الدكتور له قال لي ايه على 4 اسبوع دلوقتي مكملتش معادي خلاص ممكن تولد لي لا ما بقى كل مره مولينيا دكتور بقى دلوقتي لا لا لا انا جيت احنا حافظين كتاب حافظين بقى بصوا الناس اللي اتحفظت مش ناس البنك احنا عاوزين عندي 41 ميس ما انا فاكره خلي بالك الحاجه في بعض العيل لما خدنا منهم عينه من رحم لقينا عندهم نقص في الستورس يعني العين كده كده لازم دول لازم لو حتى عند موقع عند 42 لازم فالعين هكذا بتدخل بدلي بدخل تربيلي سمع لما جينا عندك الدافرة عرفت يا دكتور أنا كل مرة بقول باورد باورد باورد باورد برده باورد باورد باورد عند 40 مش عند 41، بعد 40 الخطورة كبيرة. بقى لأن في عامل في على مين على ايه؟ صورة بخطوص حلو فيه بروستا جلدنز بتعمل اتفاقيه قويه جدا تعرفين قصتها تتعمل زي تشكوها ازاي تعرفين بروستا جلدنز اضحك الطفل بشان في كره المعده ففي رصفه سوق اسمها سايتو تيك حلوه جدا لكره المعده ده الناس تاخدها المشكله بقى خليها واحده حلوه ايه اللي حصل تذكره قصه تذكره بخليها يبقى تذكره فنتخاف على بعد كده ان الارص ممكن يولد دخل عليا الاداره بتاعتها يا جماعه هي ثمن الارص عشان تردي عليا فالقوه دي القوه دي دي بقى ان ف ما هجيب يبقى خلي بالك الماتوريتي الماتوريتي قد ايه 7 ولا 8 بعد التاسع. عند التاسع جاي في الابورشن ممكن يحصل ابورشن في الفيرست ترايمستر اه او في السيكند طيب سؤال انا بقى ابورشن, أبورشن في الفيرست ترايمستر او هل يفرق معايا هل دي في خدت ابورشن في المستشفى ما ما خدت ايه يا اكيد احنا خدت ابورشن لأ عندكم ان اول ثلاث شهور مختلف في الكوزز عند تاني ثلاث شهور. كيف حالك؟ نحن نبينا عيامة لكن صدقتها سقط في ثلاث شهور داخل كيف لا ليه؟ لأن ستين في هو سبب اللي دوت متشاوط. سهبه ده إيه؟ سهبه هنا في تلكورس في تلكورميشن يبقى خلي بالكم اللي سقط في أول ثلاث شهور ده كويس. أنا أعرفكم هو أن سقط أول ثلاث شهور. خلاص؟ لا، لو سقط سقط ما بدنا اكو زي مثلا سكر زي مثلا ضغط زي حاجه او كيتني او حاجه دي بيصدق بيمتى لما يبقى شويه امتى في تايم يبقى هنا السكند ترايمستر ابورشن او سكند ترايمستريك ابورشنز هنا نتدخل هنا نمنع لكن في فرست ابورشن مش هننفع ايه نتدخل مش عايزين نمنع بالعكس غير ان ده في مالفورميشن ينزل احسن نواهيز يعني فرست ترايمستر ابورشن سابو فيت ده السكند ما تورمت؟ ما هي الألمان؟ ما تخلي بقى جناعة 3 عيالين من سلاطين 14 مرحة قبتوا 14 هو أمام في أي شهور إن تقول لي بقى في الرابع الخامس السادس أبو أنطم تنظر لأن إن شاء الله أول أول زي كده كان كانت أول؟ بقى تسكين دكتور انا مصادر كل مره في اول ثلاث شهور بنت يعني صغيره ومصادر يقفل خمسه مرات هي غازه لسه غريب جدا المهم بقى راح نعبدو تور اويلي راح قالها لا انتي سااتكر وفي اول ثلاث شهور امريكا الغايبين ووصفه كارل غايبين لقيت دكاتره فيه ترانسلوكيشن على كل كروموسوم سيمير ترانسلوكيشن دكتور انا بقى تعرفنا مفيش من شايف لكن القصه بقى حليه زي ما انا لان هاف حتى لما القسمه الاوفر لما تنقسم الاوفر تنقسم في الصرف كده تمام اكس كده اكس ما بيحصلش. اللي فيه ترانس. جدا يعني الكروموسوم على بعض فلما بينقسموا بيطلع هنا كروموسوم وهنا كروموسوم الثاني. فدي كده ايش كده قسم فدي حلاله حلال كانت على جاهلية قديمه عاده جاهليه قديمه اسمها فالجاهلية في زمان ورجاله دلوقتي هو برده كل واحد شايف مثلا حلو او مثلا في حاجة كده مميزه عنه كده كان يودي مرات تحفظ كده مش مشكلة زمان مع كده فدي كانت جاهلية. دلوقتي دي نفس العاده ايه فيها لا السبيرز يعني لو لو مثلا لو ايه لو ميل عنده حاجه في اسبرينيا فممكن تشتري السبيرز اشتريها ببلاش طب لو هي عندها مشكلة نروح برده مرة ثانية اسمها ممكن او ممكن ناخد دي اسمها دونر سيل اسمها القديله للممين عامل مشكله في الاسبايرمس يجيبوا سيل يقوم حاقنهم بره ومش على اللي جاب السيل ما يتشافش ما تعرفش انا ده بانس مضبوط خدت تشيلي شويه وعلى فكره بقى كمان بره كمان انت اشتري بقى يبقى اشتري بره بقى إذا عندنا جميل تمام لوحده مش على أصفر وعنها وكذا وكذا تحب كده ولا اصفر أو أو كمان دي كم دي عايز. عايز هو هو أصلاً، مش هكذاً متخريمه وشهدت أه، طيب، فهنا خلي بقى بكترة البرسترانيسترائك أبورشنز دي غالباً من فيتن لكن ساكنترانيسترائك أبورشنز غالباً من مجامل خلي بقى, بقى, بقى لو فيتن ها لو فيتن، توقع إيه؟ الريكارنس، لو بوستن، توقع مين؟ طيب، انا عايز نعم خلي بالك، هذه عايزين، هي إيه؟ إيه مرة احنا عايزين من نتجرى النقطة دي اللي ديني من الخمس في دايق فيها ايه الكلام الكلاب كل دقايق اول حاجة دكتة هي التاريخ او خلاص كده حصل كذا كده معي الكلفة كان الاول طبعا في عينة كنشروب ديه مثلا ايه عينة مثلا ببرا مثلا ايه برا مثلا كده ست مرات 8. اللي أقول لك قصة قصة من واحد بس. ثانية حمل. ما؟ لا لا هو حمل ثانية أقول. ثاني حمل. معك هذا عشان طبعاً دكتور بديت جديدة. مو متلحش خلاص لو كان عندي تي عينين والله صار 14 مرة. فكان طبعاً آه فكان يسمع من نداش حدش يبي الكليلة. يبي وفي والثاني ما بعد ذلك النتيجة. يعني منتيجة يعني يعني outcome ده يا ماتيرنا يا تيتام أولكم ده, ده ماتيرنا او تيتام يعني أولكم ماتيرنا أو تيتام مما أحكي لها بعد مولد او أو بعد مصطر أحكي لها بطلق إيه ده ده ده بعد كسفة صلي هو اسم أستغرافي ممكن بعض الخبز بعد ماتير أو تصر تسخن إيباس تهاي بيربرال إيه او بيرت. جلعة. او حد يقول بيربر سيرسيس لا، اسمها بيربر باي حمى أنفيس مع هذا تمام؟ ممكن تكون سخنت بيربر يجال ممكن تقصب على كده على نية تكون على تسيس اللي عمناها بيربر بيربر ممكن احتردتوا على فكرة أنت لم غريب جدا ايه؟ يعني سفرد ايه الحفظات؟ جونلس ممكن من ايه جونلس دي؟ هيباتايتس ممكن الأنفزية. صح هل في تكسستي صح هل بصحة ممكن بعد ولادك دكتور على حصل شيء غريب رجليه ورمت، واحمرت ورمل ودريه بالي حصل لي جي بي تي صح أنا هذا مهم في عيني ممكن بعد ما ولدوا يحصلون من الألب يكبرون على حاجة اسمها جدا جدا جدا حاجة اسمها بيري فارتم ودي بيري هاي. بعد ما هارت هارتفالية. مش عارسة او ايه. فقد كل زي عفيد اوتو اي حاجة اوتو ميون. صح? زي مثلا كده حمارة بحشتة ومسخيطة اسمه مطسكلوروس تسمعني. او ديسكلوروس دي اوتو ميون. اي حاجة اوتو ميون. ففيها ممكن يسعى الالف لو جاسة هنا ايه. الاخيل هو كان. اللي هو بيشتراكت الكارت بي هو ممكن بعد الدريبة. حاجة. السخيفة دي لان اخدها ان شاء الله في القاردة جزيزة. يعني ايه ايه ايه اي طيب يمينها ماترنت أوتن ممكن بعد ذلك اوصق تسخن بقى اصلا دي بي تي معادلاتك اصلا جوندس طب فيدا بوصا يا في الدليفري هسألها بقى دوت ازرق يعني يا جماعة ازرق ازرق حصف يعني هنزر يعني حصلوا حصل حصلوا الريستيالات ديستياليس سندروم ودي مع دايدكس صح المقابل وكان في حد كمان معه جدا قطوف الأطفال ما التعبان بس كايو والمزاج لما يولد قصري تون اسمه يا دكتور لا ما ودف كل علامه من بعيد هذا علامه من انت من يعني تعرفين ان علامه من ايه ار اس علامه Został yeah yeah, to błąd tam pikcie. Został to x-ray, zbierając grunty na subiebów. Został to terminal RDS. Został to terminal transiant takibnia of newborn. Został to terminalizm, zbierając jego secretów. Zbierając jego bogań, nie ma saluszki. Zbierając nie ma ازرق ممكن شويه بي اي وخف ولا ار دي اس طب أصفر، دخل يلا إيه حالة او خدناها أطفال فاضل بينزل بقى ايه اصفر تغيير تغيير تغيير تغيير كمان اللي اصعب الصفحه تشوف حاجه يصفر. يصفر. يبقى ده كده عمليه اصفر اصفر يبقى النص اصفر طب يا اسا ايه خالص اصفر زي قريب الاستروسي صفره رهيبه جدا وكانت تعمل ايه بقى في دماغ بعد كده كارنيتر صح تعدي تروح على فيز الجنين عارف فاكره طيب يبقى أزرق أصفر أحمر أحمر ده عليه أحمر؟ لا ده العيل أحمر شكل أحمر عنده ايه بولي ايه ساي ساي سي وده معناه ان هو كان فيه بقى الليمفاويد هو هو عباره ليه عن بوليسيا سي زي دايبيتس في اي كتير يطلع عنده ايه سينيا في البي مزيد البيل مش ده في الدايت انفنت اوف ذا دايت مدر صح لو مسحت البوليسيا ثلاث كنت في في ده الافي الدابيتس اللي هو ثلاث ألوان معايا يا ثلاث اشكال ايه اشكال بقى ميت متشوه متعور ممكن يدار طب يا مدام ليه ده ليه انج اور لا ده انت سعر ضغط بيرضع ما بيرضعش ده انا قلت ما بيرضعش منك ما بيرضعش لا ليه قولي ليه ما بيرضعش تطلع سؤال انا كان اللي كان في بقه مفك الاكي كان ما كانش ده او شفايف مش عارف اعمل صف من في شباب كده اللي هو الارنبه الشفاه الادبيه اسمها ايه الكليك دي برست تعبان كان عنده في في القلب او بتاع كده ثلاثه مباشي عارف يتنفس كويس ما كان يأخذ يأخذ يشوف كويس ممكن لو في اي مشكله مبلاش يشوف كويس ممكن يبقى هنا دي نقص او دي فاول بس هجلد كده حاجه تانيه بالنسبه للبداه طبعا صدره كان ان الحاله ما استخرجوهش ثلاثه الدكتور نفسه كده السؤال دوت ان احنا يا دي قبل بشهرين ثلاثة دخل ابنها لبن صناعي لبن صناعي يعني مش أسك مش يطلع زكي مشاته كتير معاه كده عاديب داليا بيقول كل ودات شبان برا كل شوية كاين على أشهر الحن قتات برا في ولد ردا ردا ضاق بعينه. بحالة كده مهم جدا. لازم ناخد بالنا طب ليه ما ليه لا نأخذ الوضع. إذا في ناس كمان يقول لك ايه لا قولي كمان إمتى. يعني بدأ يأكل امتى كمان. في ناس بقى ايه يعني لو مفكرين بقى في الايه في الشيء. بقول لك لا ده عايز كمان. معنى ان انا ده ده فيه ده راح لنصح مش خدم كده في الأطفال. ناسة برضه على ايه على اللي بتشوّق يعني هم عزين. هم, عزين. جديد <تصفيق> <تصفيق> جديد. هم عزين عزين ليه يعني هم عادينا. هم هم عايزين كل. عايزين كمان. دكتور عصام مع هل حصل خيطة بيرس انجرس ولا لا إذا الناس مثلا كده. ده ماشي لك حيانا بيجي كده عامل ايه كده منظر كده عامل موتور حاجه اسمه ايه بوليس مان اللي هو عشان رجل عشان أخذ إيه اللي هو صح لا فهنا كان قوي طب لو بيجي دي, دي والله ليه؟ يا هذا الشيء ده شيء شيء ده ما حاجة اسمها شولدر ديستوشيا يعني ديستوشيا Distortion الليبر وDistortion Digital فهذا اسمه Shoulder Distortion ترى صراحة التمكّناتش لازم أسألك شو مالك الالكم في الأبرشة مهم مهم بقى. مهم عليه في اللي هو في هل هذا البي بي دوت living or dead? اعتقد ان بمين ده عايش مش خدت ده البي بي في الليفنج كله بس طبعا حاس على ما تقطع الأندما إبني كده هنا على كده خمس شهور صغير كذا وعمال بقى يلخص الفصل الأخير معه أي صعب خمس شهور من زمان ده ده على الناس شهور ده ده لو شهور وعايز ضيع ضيع على الجهد يعني مش كتير وهنا خدوا لكم هنا ليڤنج حاجه زي مثلا ايه بطن قص ما على الدي رح نازل وقع وقع بس لسه عايش او لسه بس هو وقع خلاص مش او ديت بقى ده تدقي بقى ممكن عندها مرض ادام زي سكر زي هايبرتنشن زي رينال ديزيز بقى ده هنا ادري ده ممكن ليڤنج اور ديت كده وقع من الرحم او دد دد بتاعه النود ده ما لازم ما في مرة بأخذها يدريبين سيطلبش أداء من حدد يعني ممكن لو ممكن عيش وما صغيرة زي اللي احنا أنا ليه واحدة. قبل السبع بعد السبع بس كده آخر هي الـ authority. من فترة هناك بوليده وسيلة من الحمل المستخدمة بعد هذا الـ بعد النابل اول باشه ده. ايه البتل اللي حصلت صدقي كنترسيبشن. خلاص. استقدمت ايه. إيه؟ و لفترة دي. ليه؟ ولو في كوميكيشن ما حصل. يبقى يا البتل ايه. ايه كنترسيبشن. ايه وسيلة كنترسيبشن. عن ايه حصلت ايه قوي. حصلت جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. صارت دي. زي ما سنت. ولا مو اسم ولا ولا ولا هو لك شريط يسمو صح فعندما هو حط ايه مشكلة يقول لك أيوة يا اس عشر أس شريسة فكنتش بعمله ديال مثلا في سبب وكذا أوه واضح مع هذا كذا فانا إذا ولا بيلم كمان ممكن كاونتر كمان هل هو في إنجكتب الحقن؟ ده في كذا الجلد مع كل تعود له يا مع يا طيب لفترة قد ايه؟ طيب وقفتها ليه؟ طيب ليه توقفت على كنترسيبش؟ عايز حكي فترة ليه يا جماعة؟ احتمال عشان تحمل او احتمال وزأساك مش محتاجات؟ صح؟ او احتمال من هذه الوسيلة سعيدة الفترة بتسألي ايه اللي حصل؟ عشان نبقاش نحن بعد كترة نكرر المأساك مرة تانية دكتنا سابقا لك من دولة كل مرة يا دكتنا عمينا ذي فظيع خلاص بقى اكبر دماغنا بقى معايا ما اتركبش دولة بقى خلاص شوف لها وسيلة ايه؟ وسيلة كاملة يا انهار تاني خلي بالك معايا كده هو كان نقطة حتى الان واحد دي ثلاث أربعة خمسة ستة في ست ست ما بين الابورشن والدريبن عشان الصندة اللي شاء الله بإذن الله رب العالمين في نسبة سين في المية بعد شهرين السؤال يقول لك هنا ايه؟ ما صار؟ أو في السكن ممكن. لأي حال. فالدار لأي حال ما قال لي قصة طول. مو خد لأي حال لا أبشر. مو خد بعين لأي حال دليل. بقى أنت، أنت كان ساتسيما. كان فين حصل في في برايفت في طب هل كان هالوضع إسبرتينس دليفري ولا هل كان فورسيبس أو ولا كان سبونتينس سبونتين طيب كان هنا هنا الابورشن ده او دليفري دوت الدليفري ده كان في السابع التاني تمام ولا التاسع ولا بعد التاسع الابورشن كان في اول ثلاث شهور بتاعه ايه ده شو عشان دي في الكوز اوف ابورشن فبالنتيجه المذر هل حصلها كومليكيشنز طب البيبي هل كان ذات الوان أو كان ذات اشكال ذات الوان اللي هو إيه؟ ازرق اصفر احمر ثلاث اشكال ان هم ايه ميت متشوه متعور ديد اورليننج ومتشوه طبعا في المسها يعني متعور هو في ايه اللي هو فينا ما جاءت هنا الكونتراسيشن أي الوسيله استعملتها دي. دي دي. وكان اللي حصل هو كده ما لسه هو بستكري في هستري ما فيه كمان ثلاث نقط لأنه هو التسعة نقط في فيه لسه فاضين تلاتة تلاتة نقطة للدليبرس تلات نقطة للدليبرس تلات كمان ايه بقى تلات نقطة للدليبرس في كمان على السكس بتاعي جت مرة خلت منها history. وقلت دي هذا كانت رأى والدة أربع مرات أربع بلدة والله أربع إذا أنت تعطيوها معاني الشيء كان المالدة كانت خيصرية أنا كنت دي الساعة نايت صغير لسه أول ثانية بلدة فتعطرت عنها خيصرية اللي فهي بقى أقول لها خيصرية إزاي مالدة أربعة ومالدة كانت سهلة جداً وقميلة جداً وما فيش مشكلة خالص أنا فعلا كنتمشى النابل كويس بس أنا أخي الخدل إني لو بلدة حصل له أي مشكلة حتتطلق <تصفيق> راح يمان بقى ايه كميه معدي, معدي بقى عشان كان مدرس هتا معانا تعال كده دلوقتي كده معايا لهم يا ما ايه ليه ايه مشكلة منها ايه ما وانا هي بقى غير يعني جاي دول عندنا يبقى احنا لازم على لا طب ده لو كان بيتم في الدروس دي بيقول ايه بالنسبه لها هي بريشر بي لو حصل لكنها برضو safe for عشان تعرف ترى هذا الرجال على بطن على بطن عين تسمع البيبي كل شبر كان لو حصل مشكلة مشكلة طموح وسيلة تمشي كده ده ده فعشان كده بنعمل ما إحنا بعرف إحنا زيز ما هي بصوت بصوت كلنا واقفين حمل بقول لكن هي بقت إحنا بنكون مع لما تخلي كده سنت كده ونزي. في بيت كان احترامت جدا جدا جدا المدرس لما قال دخلوها قيصريه وانا قيصريه والحمد لله ما اتضايقتش ازي 2000 الحمد لله طيب طب الحاجه الثانيه غاده جه قال ثاني دكتور قلنا احمد فراد ديون ايه القصة? قلنا لا, لا انت عايز بقى تمام ايه تمام. عايز اطفال معانا صح ولا صح اللي قلنا ما نحن صح <تصفيق> بعد كده دكتوره بردس عليه بقى على الويف بتاع النزل النيت الدوله دكتور كل مره باجي لك يا دكتور المره اللي فاتت جبت بيدي 7 كيلو باينت ايه القصه دي فيرفيعق لا قال 7 كيلو ده احنا لا عندك في الشغل كنا عندنا دي حاجه طبعا لك ايه مرض او انت تعرف ان المره فات جبت بيدي برج اسمه بص طلعت برضه اعرف كيف قصص ليه البيبيهات بقى عامل ازاي وبعدين انا انا كل مره اجيب بيبي مره كل مره 4 خمسة كيلو خلاص يبقى عادي يعني هما كده بيجيب كده بيهات عندها الرحم بتاعها قوي جدا بيجيب لي ضخمه كبيره مش بس مش دقيق بقى بدات القصه ان شاء الله عندك ايه نورمان. غير اخر مره جبت بيبي ستة كيلو لا اخر مره يبقى في حاجه حصل اخر مره يبقى ممكن يكون عندك ايه سكر المره الجايه بقى اول احتمال تجيني حليك السكر اول ما تحمل، نبى حلا سكر في أول زيارة، تجيلي كده عملها سكر. طب آخر حاجة Anti-Natal Period يعني Anti-Natal Period هي الفترة اللي حامل. خلال الحمل حصل لك تلات كيلو، حصل لك سكر. حصل 50%. ده انا جبت تيجي تبدلش قرر في الميكنش وانا بكبر ان شاء الله مش دلوقتي مش فاهم خالص هتعرف ان في كل ديزيز دي ريكارنس بيسبك ريكارنس معروف وده بنسميه بيشنت كونسل يعني ايه بيشنت كونسل ده بقى محترف بيجوع عيل نوعا ما اللمبه في خداموا كذا في الكارديو في كل حلية. كل حلية على المرض. يعني مصير اصل مصير اللي بتقول اللي تعملوه طب يا اي حاجه عن لا مش مشكله مش دكتور احنا, احنا مع خلاص سيبنا عباره ربنا في مش مش هدي اي حاجة. فيه كل حاجه فلازم انت يا بقى انت بعدي سلاما ربنا بقى ومتوكل مش ايه بس كل مره الريكرنس كام اللي ممكن تو هذا كده خلصنا الوصفة الاسم معانا او 1-2-7-9 عمان تنوهم عمارة عن اللي مرحبين؟ اللي مرحبين عن ايه؟ امتى؟ وماتيوريتي؟ امتى؟ فين؟ ازاي؟ النتيجة ويت؟ وانتي كده عايز ان بقى واجب عليكم بقى دوادب معايا داتا مره جايه انشوه بط حد يقولي مثلا كده دوت قيمه قد اربع شتاء، عباره عن كده كيسه اربع جنيه نحل واحد بس مش يعني ايه كده اي دي ليفل معايا داتا مثلا اي. انت بقى انت قلنا بلافر ستارت بريجنسي خلاص معايا داتا ستارت بريجنسي يقول لك ماما انت 20 افتر فين ايه والنتيجة ايه؟ والcontroception ايه؟ والسكس والويت والانتينيتل بني هو كده معانا ده عايز اربع عائلين مختلفين خلاص سيماعة والي انتفعنا عشان رجعنا بديكم حاجة عايزكم هو الانحني جاي دوت انتفعه وصل زي الضفع بك بتاعنا سيب الضفع حتى كعبا الناس كمعان ده يعني سبعة بقى سبعة مساله فأنا مش عايز اللي بعت لي برضو دي برده ان حد يقل عندي انا عايز الناس دي داخله ان شاء الله تقدر ايتو اول عباسيه الشطار دي عايزكم قافلين الون دي كده الله. لا تحسوا ان كده زي الحانه ولا ان شاء الله معاكم باذن لو ريتك تحس كان مش بشكل من كده خلاص كده على طول هستري ولا ولا طيب <تصفيق> وارنتانش طيب كده خلصنا كده خلصنا كده يا كاترين اللي هو نقط التاريخ خلصنا بيرسونال هيستوري كذا نقطه تمام دكتوره هان تشوفوا شغلها ولا لا لا لا ما شفت من عادي خالص هتشوف هتعرف تقيم الكلام معاده كاتب انا ممكن اديك اي ممكن اديك بيرسونال هيستوري كان <أكتشف> الشخص ده بيثق من في منظر بس لكنه صح مفيش مشكله ستكتبه صح السبع مرات مرات وكان خلنا نأكل على هيئة على خمس نصوص والنهاردة قلنا the main story كان ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث يلا أول كانت اللي يوم في آخر دورة. اللي character و أمامهم. أما فهي كان الانصالات. الاسش كيف تتجرب؟ البيديو و البيديو معها كثيرا. عشان شاء الله رب الله ربعمية محمد ركاية الإذن من بعدها في ودو باردو تخذون المنستر الإذن من عين أمامهم. ان شاء الله. معها كثيرا. إن فرص والإنبالي. الإذن من أربع عين. طيب. بقى هذا كانت أكدنا على الإذن من أفضل موكسة الإذن. معيه. الإذن اللي بقى السكند بريجننسي ليه بقول لك السكند ديليفري يعني في عندك هنا ممكن يقول لك انا يقولك عيوب يقول او لو بقى من يعني ممكن تبع عادي مثلا ايه ولدت ثم سقطت ثم ولدت ثم سقطت لو قلت انا بكتب مين ذا سكند ابورشن ناف من هيستري اخذ الهست بتاعه لو قريت سكند ديليفري يبقى مين يبقى ده ده سكند ديليفري ده ديليفري وده ديليفري اما لو قولنا قلنا سكند بريجننسي يبقى مين يبقى ده يبقى ده السكند بريج زي ما بيحصل للعب بقى بالالفاظ والناس مش واخدة بالها خالص لا انت بص كده على على السؤال بيقول ايه ركز في كل كلمه السؤال السكند بريجننسي ذا سكند ابورشن في السكند ديليفري يلا يا معلم انتوا بقى أنت الباقيين بقى شحوم لبعض. إحنا عايزيني عايزين بقى الكلام على ال ال bus history. هذا كذا bus history الكلام عليه bus history. ال bus لا هذا عجب. bus ذيك ال bus